الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرام وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى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 يا موسى إني أنا ربك فخل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى 121-إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 123-وما تلك بيمينك يا موسى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 وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغام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 ك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولا وعدولا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 قال علمها عِلْدَ رَبِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَظْلُمُ رَبِّ وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَوْا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَانِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وي لكم, وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوان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 122-آمنا برب هارون وموسى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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض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 جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتين مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم درجات علاج جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها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 141-فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا 142-يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونسلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَى وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَامَ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 فرجع موسى إلى قومه غبان أسفام، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطى عليكم العهد أم أردتم أي حل عليكم؟ أم أردتم أي حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدين؟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 124-قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري 126-قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت بي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو وواسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو لا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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَامْ فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ 119-فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 110-إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا 111-وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 129-وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية ربه أو لم تأتِه بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن ذل